ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأتم لا تشعرون إن الذين يغضبون أصواتهم لرسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى